من أحس بوجع في جسده يضع يده على الذي يتألم من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر